الحمد لله وكفى والسلام على أجادي الذين اصطفى لا سيما النبي المشتبة والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوة الكرام تكلمنا عن الشرك في العرب وقلنا بأنهم وين أقروا بشرك الربوبية لكن وقعوا في الجزئية يعني هم أقروا به جملة ولئن سألتهم من خلق السماوات للأرض لا يقولون الله خلقهن العزيز العليم فاليوم ان شاء الله نكمل الكلام على شرك الربوبيه لدى العرب وانهم قد يعني وقعوا في بعض الجزئيات في شرك الربوبيه في صفات الله جل في علاه من صفات الله جل في علاه العليم وايضا هم كانوا يعني يعبدون الكواكب والنجوم من دون الله جل في علاه فاليوم إن شاء الله نظهر بعض الوان الشرك الذي وقع فيه العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه الألوان الشرك بالكواكب والنجوم والأنواع فكانوا يعتقدون فيها وكانوا يصرفون العبادة لها كانوا يستغيثون بالنجوم لانزال المطر فهم قد وقعوا في شرك الربوبيه وقد نقول بأن الاستلزام متواجد في مسألة العقيدة المهمة جدا انهم لو وقعوا في شرك الربوبيه سيستلزم ذلك الوقوع في شرك الالهية فهم اعتقدوا في النجوم تأثيرا فلما اعتقدوا حركهم الاعتقاد الى التحرك الى التعبد فلما حركهم الاعتقاد الى التعبد صرفوا الاستغاثة التي هي عبادة لغير الله دل علاه، فاستغاثوا بالانواء واستغاثوا بالكواكب واستغاثوا بالنجوم وتأثرا لبعض المشركين ايضا عن بعض المشركين فقد اشركوا بالله دل وعلا في هذا الجانب وهو كما قلنا جانب من الاهميه بالمكان كانوا يستسقون بالنجوم ولذلك وسلم جاء يحارب ويهدم مسائل او الاعتقادات الباطلة الجاهلية التي كانت قبل مبعثه كما في الحديث الذي في المسند وفي غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع في أمتي هو هي من, من أمر الجاهلية ذكر الطعن في الأنساب والفقر بالأحساب قال والاستص... والاستسقاء بالنجوم قال والاستسقاء بالنجوم وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم امران في امتي هما بهم كف وذكر فيها أيضا الاستسقاء بالنجوم وقال ثلاث وهذا في المسند وفي الصند ثلاث خلال في أمتي أخاف على أمتي من هذه الخلال ثلاث خلال في أمتي وذكر منها أيضا الاستسقاء بالنجوم السين والتاء في اللغة معناها الطلب يطلبون الثقية من النجم فيستغيثون بالنجم ويطلبون منه الثقية الاستسقاء بالنجوم العلماء نظروا إليها وجدوا بأن, بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم حكما شرعيا على من يعتقد هذا الاعتقاد او يصل في العبادة للكواكب فقد قال النسلم في الحديث الطويل المشهور جدا لديكم على اثر سماء خطبا نسلم الناس قال الله تعالى وقال لهم اتدرون جذبا للانتباه وهذه ايضا من اسليب التعليم الاسليب النبوية لتعليم طالب العلم ليجذب انتباهه كما قال لمعاذ قال معاذ كنت ديفا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ ثم سكت ساعة هذا كما يقول البلاغيون هو جذب الانتباه أسلوب تشويقي من أجل أن يعقل بقلبه وبعقله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما قال ربكم فسكت ثم قال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر مؤمن بي وكافر فقال من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر به مؤمن بالكوك نقف عند هذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم بأنه قال مؤمن وعلامة الإيمان أنه قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فمن علامة الإيمان نسبة النعمة لباليها هذه من علامة الإيمان نسبة النعمة لباليها وما بكم من نعمة فمن الله يا عبادي إنما هي اعمالكم لكم فمن واجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلأ الا إلا نفس قال الله جل في علاه وما بكم من نعمة الله فمن وجد خيرا فليحمد الله لأن هذا من عنده فنسبة النعمة لبارئها أصل الإيمان وعدم نسبة النعمة لبارئها فهو من الكفران وهذا الكفران إما أن يكون الكفر كفرا أكبر أو يكون أصغر وإليكم النبأ في كتاب ربنا هذا في علام عندما دخل الصاحب الجنة الجنة ماذا قال وضب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل ولعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيء وفجرنا خلالهما نهرا وقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفر هذا الأول قال أنا أكثر يصد نفسه أنا أكثر منك مالا وأعز نفر ودخل جنته هنا الوصف من الله جل وعلا دقق النظر في الآيات ودخل جنته وهو ظالم لنفسه كأنك تقف وتقول ربي ما وجه ظلم نفسه لنفسه وهو ظالم لنفسه الإجابة جاءتك في السياق آه. قال قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا أول شيء الاعتقاد في في الفعلاء هو الذي يعطي ويمنع وهو لم يعتقد ذلك هو اعتقد ان الاتيان ولو كان من الله لسببه هو طال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة طائمة ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلب يبقى وجود الجنة لما فيه من ايش من الصفات والخلال الحميد فما قال في الآلة الأخرى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن وقارون صرح وقال إنما أتيت على علم فالمسألة النظر إلى نفس وهو الذي يستحق ذلك لا أن الله تفضل عليه فهو لم ينسب النعمه لباريها فقد كفر بذلك فعلامة الإيمان نسبة النعمة لباريها لذلك أنا أقول دائما أن الإنسان ينصب ببصره إلى السبب لا إلى خالق السبب هذه مصيبة وإن كان الباري قد أمر أن تنظر إلى السبب، لكن النظر إلى السبب مرتب حتى لا يصل بك إلى الاعتقاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. لابد أن تشكر السبب، لكن الأصل الاصيل كما قال شيخون هنا لما رتب الترتيب البديع في مسألة العلم بعد ما رجع على آدم، وآدم تعلم من من؟ من ربي إلى الفعلية. ستعود المسألة إلى أن الله هو خالق السبب والمسبب، هو الذي أعطى. فالعلم من الله لله يا وجعل لك سببا أن تتعلم من شيخك فقبل شكر الشيخ تشكر رب الشيخ ثم تشكر الشيخ ولا يميل القلب ميلا قويا لايش للسبب كما بينا قبل ذلك تفصيلا لما قال ابن عباس لولا الكلب لسرقه السارق هذا من الشرك ليش يمنع نظر القلب إلى السبب قبل أن ينظر الى المسبب ولذلك هنا الحديث بايجاز اثبت لك المساله على تقسيم الناس من قال مطرنا مطرن بفضل الله هذا مال قلبه ونظره إلى إلى الله خالق السبب ومثبت ومن قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر به مؤمن بالكوكب معناه قد يكون كافرا كفرا أصغر ومع ذلك أطلق النبي السلام وقال كافر به طال قال الله كافر به كفر بالله لفعله فالكفر الأول إما كفران يخرج من الملة وإما كفر نعمة وكفر النعمة أصله أنه لم ينسب النعمه لباريه نسبها لغير باريه مفهوم ويأتي الاعتقاد ليبلور لك الحق هل هذا كفر اكبر ام لا عن مثل دعنا الحديث يفصل لنا كفر العرب في هذا الباب ومن تأثر بهم من اهل الاسلام قال ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر به مؤمن بالكوكب الناس بالنسبة للمطر للاستسقاء بالنجوم بنجوم أصنف أربعة الصف الأول صف نعتقده أن المطر لا يكون إلا بإذن الله، وسبب الله له أسباب غير هذه النجوم. يسير رياحة أو يرسل رياحة، فتصير سحابا إلى أن يسقط المطر. وصنف يعتقدون بأن النجم هو الذي ينزل المطر ويؤثر في الكون تأثيرا يشارك فيه الله جل في علاه، لأن العرب يقولون الله خالق كل شيء لكن هناك مخلوقات لها تأثير. الصف الثالث يقولون مطرنا بنوع كذا يقولون الله هو منزل المطر والذي ينزل المطر هو خالق كل شيء الله هو خالق كل شيء ولكن جعل طلوع النجم أو سقوط النجم من المغرب أو المشرقة سببا لنزول المطر هذا الصف الثالث الثالث الصف الرابع قالوا مطرنا بنوع كذا يقولون الله خالق كل شيء والذي أنزل المطر ولكن الله جعل علامة نزول المطر وقت طلوع النجم أو سقوط النجم من المغرب أو المشرق. فما الفرق بين الصنف الثالث والصنف الرابع وعيد الأصناف الأربعة وعيد. الصنف الأول يعتقدون بأن الله خالق كل شيء والمطر بفضل الله وأن أراد الله كان وإلا قد السماء ولا تنبت الأرض فالمطر وإنباس الزرع بالله دل في علامة رأيت كيف دعا النبي السلام قال دعوت ربي أو سألت ربي أربع ومن هذه الاربع انه قال وألا تهلك أمتي بسنة بعام يعني إيش بسنة الإهلاك بسنة أن يمطر ليس, ليس, ليس السنة الا تمطر السماء لا تمطر السماء لكن لا تنبت الأرض فهنا قال الله خلق لشيء والمطر بفضل الله دل في علامة السنف الثاني عكس عشان عليك الحفظ ثنف اعتقاد صحيح سديد في الله ثنف اعتقاد مقلوب يقولون النجم له تاثير الله خالق لشيء نعم ولكن النجم أيضا يخلق المطر أو ينزل المطر النجم يؤثر في نزول المطر الصنف الثالث قالوا لا نزول المطر بالله والله خالق لشيء. شيء وجعل الله النجم سببا في نزول المطر فإذا طلع النجم أو سقط النجم من المغرب او المشرق فهذه سببية لنزول فإذا سقط النجم قالوا إذا سينزل المطر الآن إذا طلع النجم من المشرق قالوا إذا سينزل المطر الآن هذا الصنف الثالث الصنف الرابع قال الله كل شيء والمطر بفضل الله في فعلاء وجعل الله سقوط النجم أو طلوع النجم علامة على نزول المطر فما الفرق بين الصنف الثالث والصنف الرابع مثال التكرار يعلم الشطار وكذا بجلاء فظهر الفرق السؤال والجواب بين الشيخ وطلبة العلم هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب التربوي العملي الصحيح وأي مدرس لا يجعل التلميذ يتجاوب يبقى تلميذ الصنف الثالث قالوا المطر سببه هو إيش النجم بس تقف عند هذا جعلوا النجم سببا لنزول سقوط النجم أو طلوعه هو سبب لنزول المطر المؤثر وحيد المطلق والله الله جل في علاه والأجباب التي أنيطت بنزول المطر هو طلوع النجم أو سقوط النجم الصنف الرابع قالوا لا ليس سببا هذا الفارق هذا الفارق ليس سببا طلوع النجم أو سقوط النجم لكننا نقول عشان أقرب لك المتافة نقول من ثنن الله الكوني بأن الله جل في علاه جعل نزول المطر علامة نزول المطر سقوط نجمة أو, أو النجم. كما أنه جعل علامة إشراقة الشمس إشراق الشمس بعد طراء الفجر صحيح ولا وغروب الشمس عند المغرب هذه جعل علامتها دخول الليل علامة يعني يقول هذا توقيت فمن السنن الكونية في هذا التوقيت السماء تومت. يعني يفرق بين الخريف والربيع والصيف والشتاء فأول اللي هو الثالث جعل الباء سببية والثاني جعل الباء مصاحبة بمعنى معه وفرق بين باء السببية وباء المصاحبة مفهوم الكلام ولذلك الشافعي خلافا للأمة الثلاثة قال يجوز للمؤمن ان يقول مطرنا بنوء كذا يقصد التوقيت لا يقصد السببية يقصد المصاحبة لا يقصد السببية بل الفارق بين الثالث والرابع هذه اصناف الناس الاربعه في الاستسقاء بالنجوم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اربعه من الجاهليه في امتي وذكر منها الاستسقاء بالنجوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا خلال ثلاث اخشى على امتي من خلال ثلاث ثم ذكر الاستسقاء بالنجوم يا ترى هل الاصناف الاربعه ينزلون تحت الحديث ام لا الامر الان ينجلي لنا اما من قالوا بان الله دل... دل في علاه هو خالق كل شيء وان المطر ينزل باذن الله دل في علاه ولا تاثير لشيء والله تعالى اذا اناط امرا بسبب فنحن ناخذ بالسبب الذي الذي به المسبب امرا من الله واقتمار نحن بين بي... بيناده عباده الله دل في شؤؤا سمعا وطاعت فهؤلاء هم المؤمنون حقا الذين قال فيهم المسلم مؤمن بي كافر بالكوكب هذا الصنف الاول الصنف الثاني هو الكافر الذي اعتقد بأن النجم هو الذي ينزل المطر ويؤثر في نزول المطر فطلوع النجم أو سقوط النجم يؤثر في نزول المطر تاثيرا مباشرا فهذا قد جعل للنجم صفة من صفات الربوبيه اعتقد في النجم ما لا يعتقد إلا في الله وقلنا دائما هذه قاعدة عقضية مهمة جدا الاعتقاد يجره بصراحة. العمل هل الاعتقاد يجر العمل من اعتقد لابد بد ان ترى هذا الاعتقاد ينضح في الخارج وهذا يجرك الى مساله الايمان الذي في القلب هل لا يظهر على الجوارح وقد قلنا من قلب ان العمل شرط كمال هذا ارجاء ولا يتصور في مؤمن لان القلب اذا تحرك يحرك الجوارح لزاما كما قال الا إن في الجسد مضغه اذا صرحت صرح الجسد كله فترى ان الذي اعتقد بأن النجمة يؤثر في نزول المطر أو في منع نزول المطر فإنه سيأثر في الله العباد سيستغيث به ما هو الذي يؤثر الى ذلك إلى الاستغاثة بالأنواء وهذا الذي حدث من مشرك العرب لذلك سماه الله كافرا كافر به وهذا الكفر نوعه كفر أكبر لأن هذا كفر أكبر من الوجهين كفر بالله فهو شرك في الاعتقاد وشرك في العمل يبقى شرك في اعتقاد العلم الخبري وشركهم في الالهيه اما الشرك في الاعتقاد هو اعتقد في غير الله ما لا يعتقد الا في الله اعتقد بان النجم يؤثر ينزل مطر او لا ينزل المطر وايضا الاعتقاد جر الى العمل اللي هو صرف الاستغاثه بغير الله الصف الثالث هم الذين قالوا الله خالق كل شيء المطر هذا انزال المطر هذا من الله جل فعله لكن الله جعل طلوع النجم او نزول النجم سببا جعله سببا في ايش اجيبه في نزول المطر هذا شرك اصغر هذا ينزل تحت خلال السلام مؤمن بي كافر بالكوكب او كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا مؤمن بالكوكب كافر بالله كيف كفر اكبر هو طبعا الاصل كما اصل ابن قال اذا وجدت الكفرة في حديث ابن احسين صلى الله عليه وسلم او الشركه نكرة منكرا فاعلم انه على الاصغر وهذا دليل ايش الاستقراء ممتاز الاستقراء استقرأ استقرأوا يعني هم بالاستقراء مع تتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا انه ما اتى بالشرك منكرا او بالكفر ملكرن في بعض اقواله امسلم او في جل اقال امسلم الا كانت على الشيخ الاصغر الكفر هذا اصل اصير اذا الاول كان كفر اصغر اما بالنسبة للصنف الثاني القراءة المحتفية لاثراتة ما قلنا هذه الاصل الاول الاصل الثاني على انه كفر اصغر هم لم يعتقدوا فيه ما لا يعتقد الا في الله يبقى نجوا من الاعتقاد الشركي اذا سألتهم من انزل المطر يقولون الله من يمنع عن المطر يقولون الله اذا الاعتقاد اعتق نجاوا من الاعتقاد من الشرك الربوبيه هم نجاوا منه يبقى لنا يبقى لنا سرعه الشرك الالهيه احدى مش خدنا شرك الربوبيه يجور الشرك الالهيه يبقى لنا شرك الالهيه هل نجاوا او لم ينجوا المر نجا المرء ولم ينجوا لا نجا كيف نجا لم يستغيث بايش بالنفس لم يسال النجد اذا طب كيف تضعوا في دائره الايش الشرك كيف تضعف فضيات الكفر؟ قلت لم أضعه أنا، قد وضعه النبي. وشغل طالب العلم هنا أولا أن يسلم. هو الآن نجا من شرك ربوي، لأنك إذا تكلمت معه علميا تقول اعتقادك في ربك هو الخالق الرازق المدب هو الذي ينزل المطر وهذه منع المطر. نجا من شرك ربوي. شرك الأهية استغست بالنجم لا سألت النجم لا نجا من شكل الأهية. لماذا يوضع في الكوف؟ لماذا يوضع في الشرك؟ النبي وضعه. يبقى يجب لطالب علم أن النظر كيف يوجه. كلام من المسلم ما دام نجا من شرك الربوبيه ونجا من شرك الالهيه فمن الذي اوقعه بالشرك الشرك يبقى اذا نجا من شرك الربوبيه يبقى هو ليس بالشرك الاجر نجا من شرك يبقى ليس هو شرك اصغر كيف توجيهه اولا سماه كفرا إذا فهو كفر توجيهه كيف يأتي عشان اقول هو كفر اصغر أو كفر اكبر نراه أنه قال بأن الله جعل طلوع النجم أو نزول النجم شرك جعله سببا لنزول المطر والحق أنه ليس بسبب نزول المطر فهذا وقع في الشرك لأنه شرع سببا لم يشرعه الله دل في سببا والأصل فيه قول الله دل فعله لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به طب ما الوجه العلمية في هذا الأمر الحرج؟ ما نحن وجدنا طوع النجم وجدنا نزول المطر سقوط النجم وجدنا عدم نزول المطر مش فيها ما الفرق بينه أن نكونه علامة وأنه سبب ما الفرق وإيش الوجه؟ التي جعلنا انه بذلك يكون قد أشرت الآية الآية أوقفتنا أنا أريد التوجيه العلمي بقى الآن علمي. العلمي لأننا حقا لو وقفت مع المبتدئين من طلبه العلم سيقف سيقول لك ما الفرق إذا قلت سببا قلت علامة الرجل ناجع من الشرك الأكبر ومن الشرك الأبوية وشرك الأهية لما؟, لما وضعته في مسألة الشرك ممتاز النبي وضعه هذا الدليل وهذا الذي جعلنا نقف عنده التوجيه العلمي بقى. وهذا الدليل الذي يقف إذا قال لي لماذا تقول بذلك ناجى من شرك الربوبيه ناجى من شرك اللهية قل وضعه نستلم في الكفر هو في الكفر هو في دائرة الكفر لم يخرج منه لكن التوجيه العلمي اعتقد ايش أنت،, انت تناوش من قريب <تصفيق> هو الصحيح في ذلك كما لو جمعت الاجابات باسرها سنقث عندها التوجيه لما جعله الله دل شو على لسان نبيه الكفران لأنه سبيل إلى الكفر. ونحن عندنا قاعدة فقهية تقول في تقول الوسائل لا أحكام المقاصد وبوابث الباب تدخلك إلى الدهلي إلى الطريق صحيح ولا لا ودائما في مسائل حتى في مسائل الفقه الله جعله يحكم الماد. قال لا تتبع الشيطان ليش لأنه عدو مبين صح مجرى. قال لا تبع الشيطان إيش قال لا تتبع خطوات الشيطان قال ولا تقربه الزنا حسم الماده حسم المادة وسد الزريعة اصل من اصول ديننا اصل من اصول ديننا فهنا اذا اعتقد في سبب لم يشرع الله هذا خلل في الاعتقاد في نوع شرك لانه باعتقاده بانه سبب يمكن ان يطمس العلم بعد تقاعد الزمان فيعتقد بالتأثير لأن مقدمة التأثير السبب مقدمة التأثير السبب لذلك لما وجه الشرع قلب الإنسان أن ينضبط قال تشكر نعم السبب لكن لا تشكره أولا تشكر الرب أولا وبعدين تعتقد بأن الرب هو الذي سبب هذا السبب فتشكره ويكون شكرك له شكرا للمسبب او خالق السبب فلذلك قال علماؤنا سلم فكافر بالبي مؤمن بالكوكب هذا الكفر الذي كفر بالله فيه كفر اصغر لانه قد اتخذ سببا لم يشرعه سببا ولما اتخاذ الأسباب التي لم تشرع اسبابا يكون كفرا لانه وسيله وسبيل إلى الكفر الذي يخرج من الميل. من المل يعني هذا سبب هذا السبب سبيل للاعتقاد وسيلة إلى الاعتقاد فما كان وسيلة لإعتقاد الخطأ لابد أن يحسم لابد أن يقطع لذلك قال لا قل بفضل الله مطرنا بفضل الله هو أما الصنف الرابع وده اللي جر العلماء أن يخلفوا الشفع الشفع في مساءه أما الصنف الرابع فهو ليس في الأحوال كلها لا كفر أكبر ولا كفر أصغر لأنه لم يتخذ سببا لم يشرعه الله سببا لكنه قال مطرنا بنوع كذا يقصد في توقيت كذا وأن سقوط النجم أو طلوع النجم علامة على المطر شفع قال هذا يجوز باء المصاحبة تجوز والباء الأخرى باء السببية هذه لا تجوز قال بذلك الأئمة ثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد وقالوا يكره أن يقول بذلك او قالوا لا يجوز إس قالوا لا يجوز شفع الذي قال بالكره أو في قال بالجواز قالوا لا يجوز ويدخل تحت النهر لأن سلم قال عموما مطرنا بنوع كذا فقد كفر بالله وآمن بالكوكب فهم أكلم هم أتلم أما عند دقة النظر فكلام الشفعي أعلم كلام الشفعي في ذلك أحكم وأعلم إذا الأمور بمقاصده صحيح والقاعدة ان أصلا للأحكام تنبني عن القصود والمعاني لا على الألفاظ والمباني لكن هم يحتاطون بالنسبة للعقائد كل لفظ له معنى فلا بد ان تحتاط لنفسك فيه فمن قال مطرنا بن كذا يقصد بذلك ان هذا هو التوقيت لا شيء عليه ولكن الاولى الا يفعل ذلك هذا نوع من انواع الشرك الذي وقع فيه العرب من شرك الالهي ومن الاهميه بمكان حتى يعني تعرف ان الجاهليه هذه قد نضحت علينا في هذا الزمان لانهم يقولون بالرياح الغربيه والرياح الشرقيه والمنخفضه والمستعليه وينسبون المطر لها كثير من الأخبار التي تقرأ على الناس فيها هذه الكفريات هم لا, لا, وهم لا كأنهم يعرفون بما لا يعرفون فيقولون وينسبون المطر للرياح الغربية والشرقية والمستعلية والمخافضة وهذا الكلام ولذلك هم بد أن يقدموا بين يدي الكلام بأن الله رجل وعلا هو الذي خلق كل شيء هو المتحكم في كل شيء هذه بنسبة لنوع من أنواع الشرك الذي يقع فيه العرب نوع الثاني هو العيافة والطرد والكهانة، العيافة والطرق والكهانة، هم كانوا يعتقدون في الكهانة ويصرفون إليه من العبادات، بل ويتحكمون إليه. للكهان كانوا يتحكمون اليه نحن اخذنا العيافة مع الطيارة، صحيح ولا لا؟ فهم يعتقدون في في الشرك هنا، العيافة والطرق وايضا الكهانة. أما العيافة فانا سااكل يعني تعرفها عليكم، وأما الطرق، الطرق. هو نوع من ضرب الرمال والحصى والخط يخطون خطا فيكون له شكل معين بهذا الشكل يستنجز لك يعني السيل الذي تسسيره او المسرقات التي ضاعت منك يقول لك اين هي بالخط ودوع الخط هذا فيه اشكال عظيم عندنا وهو ان الانسلام قال وانا اقدم به حتى اسأل اخوة عنه الانسلام قال كان نبي يخط خطا فمن وافق خطه خط النبي فذاك هذه مسألة أنا عن الخط أنهم يضربون الخط هذا بشكل معين يخبرون عن غيب يخبرون عن غيب المسلوقات غيب بالنسبة لك يخبرون عنها يقول لو وافق خطه خط النبي فذاك يبقى يجوز هنا الخط هو الان بقول المسلم وهذا إشكال حله وجوابه عندكم طيب وهذا بالنسبة للطرق الكهانة هو الاخبار بالمغيبات هذا راجح الصحيح وان كان ما أحمد فصل الكيانا بالسحر والسحر بالكيانة وفصل الكيانة والسحر بالجبت والصحيح الراجح الكيانة مكمل الكيانة الإخبار بالمغيبات وقيد حتى يكون أيضا عندما الفروقات بين الكيانة والطرق الاخبار بالمغيبات المطلقة المستقبلية الإخبار بالمغيبات المطلقة المستقبلية لان الفرق بين الكهانة وبين السرق او الخط او ضرب الرمال هو اخبار ايضا بالمغيبات اذا يتفقان يتفقان في الاخبار بالمغيبات ويفترقان بان السرق او الخط او ضرب الرمال اخبار بمغيبات ماضية ماضية مش مستقبلية وهذه مهمة جدا لان بعض العلماء يرى بأن في مثل هذا الأمر من الجواز ما يمكن أن يجعلك تقبله بل هو لازم قول ابن تيمية لازم قول ابن تيمية في هذا كما سنبين في إخبار بعض المغيبات والاستعانة بمن يخبرك عن بعض المغيبات الماضية لا المستقبلية بحال من الأحوال هذا بالنسبة للطرق والعيافة وأيضا الكهانة لكن ما هي العيافة العيافة هو أيضا إخبار بمغيب يتفق معهم لكن هذا المغيب ما, ما الذي ينبئه به الطير خاصه في ايش في الطير فاتفقت العياف مع الطرق مع الكهانة بالاخبار بايش بالمغيب بلازم العمل انه اذا الطير الطير يمنة استفشروا بذلك فساروا او يسارا كأنه امروا ان يسير يسارا الطرق والعيافة والكهانة يتفقون على الاخبار بالمغيبات والافتراق بان الكيان اخبار بمغيبات مستقبليه اخبار بمغيبات مستقبلية <تصفيق> لننظر هذه الشركيات التي كان يقع فيها العرب هل هي شرك في الربوبيه ام في الالهيه الأصل أنها شرك في الربوبيه اذا قلنا اخبار بالمغيب إذن فهو يتعلق فلما قلنا اخبار بالمغيب يبقى هذا اعتقاد هذا الاصل هذا اعتقاد وما كان من باب الاعتقاد فهو من باب العلم الخبري، وهو الغيب صفة من صفات الربوبية من لوازم الربوبيه عالم الغيب والشهاده سبحانه دل في علام فهو اخبار بالمغيبات العيافة قد انتهينا منها فلا ارجع اليها وترجع اليها في الشرح لما تكلمنا عن الطيارة والفأل والعيافة اما الطرق فالطرق هو اخبار بمغيب عن طريق ضرب الرمال وهذا المغيب ليس مغيبا مستقبليا بشيء مضى بشيء قضية ومضى هذا الطرق بأن تسأل هذا العراف أو الكاهن تسأله عن المسروقات التي سرقت منك أو تسأله عن شيء مضى وقضية تريد أن تعرف وجهته فتسأل عنه فتسأل عنه هذا الكاهن أو هذا العراف فيخبرك عن طريق ضرب الرمال طبعا النساء البدويات كثير منهن يفعل ذلك وكثير من الجهلة يصدقون هؤلاء فهذا ما حكمه أقول الغيب غيبان غيب مطلق وغيب نسبي غيب مطلق وغيب نسبي الغيب المطلق هو صفه من صفات اللهية الفعلان الغيب المطلق صفة من صفات فهذا الغيب المطلق والذي غاب عن جميع الخلق كصفات الله لا فعلاء ككيفية صفات الله لا فهي من الغيب كبعض أسماء الله التي لا نعلمها ولا يعلمها حتى النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصفات التي لا يعلمها النبي صلى قال ففي عرصات يوم القيامة فأخره تحت العرش فأسجد فأحمد الله بما علمنيها الآن إذا كانت غيبا عليه قبل ذلك هذه أيضا من المغيبات لا يعلمها إلا الله وأيضا الغيب بما سيحدث من... لا يعلمه الا الله جل في علاه ولذلك نقول الاعتقاد الصحيح في ربنا بانه لا احد يعلم الغيب الا الله بقول الله دنا فعلاه قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله وهذا لا وإلا اسلوب حصر فالغيب لا يعلمه الا الله جل في علاه عالم الغيب والشهاده الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم قال علمنا في السماء الأرض ما ولا يحطينا بشيء من علمه إلا بما إلا بما شاء والذي خلق سبع سماوات وما من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال الله تعالى إنما الغيب لله إنما أسلوب حصر إنما الغيب لله ولذلك النبي الله ما كان يعلم الغيب قال ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت لا من الخير وما مستني السوء والأدلة على عدم علم من المغيبات كثيره جدا حادثه الإفك اروع الامثله التي تزرع في ذلك يعني كانه قد اصيب بهم وغم من لا يعلم به الا الله جل وعلا يسال يذهب يسال علي بن ابي طالب يذهب يسال اسامه بن زيد يذهب, يذهب يسال الجاريه يقوم خطيبة في الناس من يعذرني ممن تكلم في اهلي ومع ذلك لا يعلم براءه عيش حتى انه جلس معه وهي كانت تقول يعني ما كان يشق علي الا انه كان يدخل علي ولا أرى الود الذي كان بيني وبينه حتى انه كان يقول كيف تيكم فقط ثم قال لها يا عيش تفتح وحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا إيش إن كنت بريئة فسيبارئك الله وإن, وإن ألممت في الزم فاستغفري فإن الله غفور رحيم هذا من النبي السلام يدل على أنه لا يعلم الغيب بأبي هو وهو أكرم من وطئ التراب أعظم من وطئ التراب وأكرم خلق الله على الله فلا يعلم الغيب هذا الغيب, المت... الغيب النسبي هو نسبي لأنه قد غاب عن البعض وكشف للبعض قد غاب عن البعض وقد كشف عن البعض الإخبار بالمغيبات النسبية هذه لها طرق وأهم الطرق التي يمكن أن يخبر بها المرء في مغابة نسبيا هو التعامل مع الجن هو التعامل مع الجن اللي به أنه قد يكون أو يكون الرجل معلوم أنه يعلم من سرق ويدخل على الإنسان تحايلا وأقول سأقول لك من سرق من, من أخذ المال لكن الأغلب في هؤلاء الذين يخبرونا عن المغيبات النسبية تعاملهم مع الجن فإذا كان الغيب الإخبار بالغيب إخبار بغيب مطلق بغيب نسبي ورجل لا يدعي معرفة الغيب المطلق فهذا رجل على الأقل الكاهن أو العراف هو كاهن وعراف هو كاهن وعراف. وكما قلنا اختلف العلماء في تعريف العراف والكاهن والساحر وإن كان الحق بأن العراف والكاهن واحد واحد كل من أخبر بالمغيبات فهو عراف أو لكن هذا الذي يخبر بالمغيبات النسبية ما حكمه إن كان الرجل يدعي الغيب النسبي فهو إلى الشرك الأصغر والكفر الأصغر أقل لأنه سيستميل أو يميله ذلك إلى أن يدعي الغيب المطلق وإذا كانت معرفته بالاستعانة بالجن وقد اظهر ذلك دون أن يضرب الرمال ويقول قد أخبرني رئي فيرى بعض علمائنا المعاصرين جواز ذلك اللي هي مسألة الاستعانة بالجن لمعرفة ما غاب عنك نسبيا وده قاله شيخ سامسامية وسطره في كتابه الفتاوى معروف وقد استدل على ذلك بقصة تحتاج إلى اسناد وتحتاج إلى استقامة فهم وهو استدل بأن عمر لما غاب عن القوم أبو موسى عرف امرأة لها رئي رئي من الجن فقال سليها أو سلي رئيك أين عمر؟ فذهب الجن فرجع فقال إنه يتوسد نع له تحت شجرة كذب فقالوا هذا انتفاع هذا انتفاع ووجه الانتفاع مشروع فيجوز والجن إن كان مسلما مؤمنا لك أن تستغرمه فيما ينتفع به من باب عموما وتعاونه على البر والتقوى الحق بأن هذا له مآخذ ما القصة التي يستند إليها وده طبعا رجحه الشيخ صلح عبد العثمين القصة هذه التي يستند إليها الشيخ صلح عبد تحتاج إلى أمور الأمر الأول للإسناد دونه خرط القفاز منقطع فيه اعضال ما يصح اثنان غير موصول هذه اولا الامر الثاني لو كان موصولا ولو كان صحيحا غايته فعل من ابي موسى قالوا اقره عمر قلنا خالف تصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الكذوب لا سيما واننا قلنا بان التقعيد الاصيل المستقر من الكتاب والسنة في التعامل مع الغ... مع... مع مع الغائب أو الحاضر بأنك لا يمكن أن تستعين كان في استعانه أصل الاستعانه لا تكون إلا بالله استعن بالله ولا ولا تعبد واستعن بالله أم كأنه الصبحاء ولا تستعن بغيره لولا أن القرائن جاءت تزبط انك لا يمكن أن تستعين بغير الله فيما يستطيعه البشر ولذلك قالوا إذا ضوابط الاستعانة بغير الله ولا كما قالوا أن تعين ذا الحاجة حديث الانسلام الحديث طويل لأبي مسلش عليه في الصحيح تعين ذا الحاجة هذه اعانه الآن ومنه هو استعانة طلب الإعانة طلب العون وقال تعاونوا على البر والطاقل قال تعاونوا على الإسم العزوان كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كل هذه أدلة واضحة جدا جلية على جواز الاستعانه بغير الله الأدلة فيما يستطيعه البشر لكن نقول ضوابطها أنه قال تعاونوا لبني آدم تعاون على البر والتقل هل يدخل الجن في هذا الباب نقول ننظر الاستعانة تعانى الزايد بعمر عمر حاضر وقادر وأيضا إيش حي ليخرج الاستعانة بالميت الميت الميت يحتاج إلى الدعاء ما يعين أحد هو يحتاج إلى أن تعينه بدعائك وأيضا لابد أن يكون حاضرا لابد أن يكون حاضرا لأن ما غاب عنك لا يمكن أن تدعي أنك تتمكن من المقابلة والقول وصدق ما يعمل أو لا يعمل هذه الثانية الثالث أن يكون قادرا فابن تيمية يقول هو قادر ويقول هو حاج يبقى أنه إيش حاضر قال هو حاضر حاضر يكلمك وتكلمه على لسان أحد فقال هو حاضر فنقول طب ماذا تفعل بقوم السلام صدقك وهو الكذوب والحق أنه غائب حق أنه غائب أصدق منه الملك الذي يستغفر لك أجمعة الأم على أنه لا يجوز أن تقول لملك استغفر لي ربك قد غاب عنك لأن هذا سبب يجعلك تميل لإيش لغير الله فكل ما غاب عنك أنت تتخيل فيه القوة والقدرة وهو إيش اللي بيحدث الكرتون للأولاد هذا ليش يمنع لأنه بيجعل ميل قلب الولد أو ميل قلب من يشاهده ان القوة الخارقة ممكن تكون في غير الله هذا سبيل الى عطب اعتقاد القلب فانت لما تعلم الجن يفعل ويفعل وهو غاب عنك ويأتيك بما تريد فانت يميل قلبك له فصار سببا الى ان تعتقد فيما لا يعتقد الا الا في الله مفهوم الامر الثاني وهو مهم جدا وهو قد غاب عنك وانت تميل او يميل قلبك له لا يمكن للجن ان يمتعك الا ان يتمتع بك استحاله هذا ليس من عنده نفس هذا في كتاب ربي لا يمكن للجن ان يمتعك الا ان يتمتع بك لذلك قال الله تعالى يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وهو لا يتمتع بك إلا أن تاتي له بما يريد وما يريد منك إلا أن تكفر إلا أن تكفر بالله جل جلاله فلن يخبرك بما تقول وبما تريد وبما تشتهي وبما تتمتع به إلا أن تقدم له قرابين فصارت حتى ولو كان مؤمنا يكون مؤمنا جاهلا فصار وسيلة أيضا إلى صرف العبادة لغير لغير الله يبقى مع محذير ثلاثة إيه الآن؟ محضور في الاعتقاد محضور في صدق هو الكذوب المحذور الثالث ايش فانه وسيلة الى صرف صرف العباده الغير الاهي الله. فعلينا نقول سواء ضرب بالرم او لم يضرب بالرم ويخبر عن المخيبات بالاستعانة بالجن فهو واقع في الشرك واقع في الشرك وهو الشرك الاكبر هذه اول الامور وهي ان كان يضرب الرم ويخبر عن الغي عن الغيب النسبي النسبي فهو شرك اصغر شرك اصغر واتخذ سبيلا لم يشرعه الله تعالى سببا ولا سبيلا كذلك الخط لكن الخط فيه تفصيل اذ الخط قال فيه مسلم كان لنبي خط كان كان نبي من الانبياء يخط خطا فمن وافق خطه خط النبي فباك كانه يشير إلى أن الخط الاخبار بالمغيبات عن طريق رسم من خط في الرمال قال فلنبي خط كان يرسمه فيخبر بالمغيبات فإن وافق الخط رسم خط النبي فذاك فاسمع له وصدقه فكأنه يقسم لنا مسألة الاخبار بالمغير عن طريق الخط إلى مرتبتين مرتبة لا تجوز التي يكون فيها الاستعانة بإيش بالجن والمرتبة الثانية موافقه خط النبي لأنه قال كان نبي يخط خطا فمن وافق خط خط النبي فذاك أنتم معي أقول لا مرتبتان لا ليس بصحيح وقول النبي ليس فيه استجازة الاخبار للمغيبات بالخط النمسلم هنا كأنه يقول للناس لا يجوز استعمال الخط ولا يجوز تصديق من يخبر بإيش بوسيلة الخط لا يجوز قال من وافق خط كأن النمسلم قال كما قال الله جل في عن الكافرين في سورة الأعراف ماذا قال ها قال هتأول الآية للنذين كعروا بياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل الجمل في سم في سم الخياط هذا تعليق بايش مستحيل مستحيل الجمل يدخل في سم الخياط وقال الانسلام قل لو كان للرحمن ولد ها فأنا أول العابدين هل النبي سيعبد أحد دون الله في لا لا هو يتنزل مع الخصم. يقول لو حق كما تقولون لله ولد أنا أول من سيعبد هذا الولد فعلقه بالمستحيل فيكون الإجابة عن الحديث في قوله وسلم كان نبي يخط خطا فمن وافق خطه هذا تعليق بالمستحيل لأنك لا يمكن توافق الخط ليش ليش لا أوافق الخط لأن خط النبي كان عن طريق الوحي سألت دعيت سا الوحي فانت اضل من الدجال، فاذا علق النبي الامر على المستحيل كأنه قال بالمبالغة ولن توافق بحال من الاحوال لانك لا يأتيك الوحي فرجع الامر الى ايضا مسألة الشك. اما مسألة الكهانة فالكهانة اصاله فهي استعانه ايضا بالجن لكن في الاخبار بالمستقبليات بالمستقبليات نعم لكن هنا يعني هذا رجل صاحب الكلام على الاخبار بما كان نسبيا بجني، أما الشيطان الأكبر هو الذي يقرقن في أذن الكاهن الذي يخبر بأمور لانهم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن, المنجمين أو إن الكهنة يخبروننا بأمور تقع يبقى مستقبليةه الآن فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا قضى الأمر تكلم بالوحي كأنما سلسلة على صفوان حتى اذا فزع عن قلوب الملائكة قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيوحي الله دل على ما يشاء فيسترق مست... مست... مسترق السمع ثم وصف مسلم كما وصف هذه المسلسل وصف التبعي ايضا مثل ما وصف الصحابي بان الجن يركب بعضه بعضا الى السماء فيسترقون كلمة فيسمعونها فاما يأتي الشهاب فلا تصل الكلمة وإما أن يقرقرها في أذن من تحته ومن تحته الى أن يصل إلى الكاهن فيقرقرها في أذنه فيكذب معها مئة كذبة فهذا الذي يخبر بالمغيبات فإنه يستعمل هذا الجن مسترق السم وهذا حدث مع من؟ مع النبي الأمين وبين لنا بأن هذا من الفتنة والبلاء لأنك لو سألت هذا مغيب فكيف الله دعو عليه يسمح لأن هذا لا يكون في الكون إلا ما أراد يسمح لجنة أن يسترق كلمة اختبر. هل أنت حقا تعتقد بأن الله هو الذي يعلم الغيب المطلق ولا أحد يعلم الغيب إلا الله ذلك لا سيما وقال إلا من ارتضى من الرسول فهل تعتقد هذا الاعتقد صحيح أم لا فلابد أن تدلل على صدق اعتقادك فلابد أن تختبر ما زعم أحد زعما إلا ولابد أن يبتلى ولا بد أن يختبر فهو اختبار لو سألت عن الحكمة وكيف الكهن يذكر أمرا سيكون ويقع كما قال منطبقا نقول اختبار من الله جلال فعلاء اختبار وابتلاء من الله على ليختبر صدق الإيمان الموجود في القلب لا سيما وأن علامة الإيمان الإيمان بالإيش بالغيب يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة هذا الأصل أصل الإيمان فاختبار وهذا حدث مع النبي وسترى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الأصل والحكمة من إظهار بعض المغيبات على لسان حتى الجن مسترقي السمع من باب الفتنة والاختبار. النبي صلى الله عليه وسلم كان حار أو احتارة جدا في مسألة الدجال وكان ليلة نهار صباحة مساء يحاول أن يعظ الأمة ويخوف الأمة من وجود الدجال وهو لما نظر لابن صياد ابن صائد كان فيه ما فيه وله ما له من الأمور العجيبة فالنبي صلى الله عليه وسلم حسب انه الدجال الاكبر فكان الانسلام يذهب يترقب ابن صياد ماذا يفعل والحديث صريح عن الانسلام كان معه عمر فاختبأ خلف الشجرة وكان الرجل علق نفسه بين شجرتين نام وله اهمهامة او زمزمة ويقول زم زم نعس فامراه او ام ابن صياد نظرت فوجد ابن يختبئ خلف الشجرة يراقب هذا الرجل الذي يذهب ويجيء نائما بين شجرتين فقالت ام وصرخت يا صاف هذا محمد اليهود تعلمون اليهود. يا صاف هذا محمد ففزع فقام ندم. قال لو تركته بين يعني لما فعلت ذلك كنا سنرى هو الدجال اكبر ام لا وهذه ايضا دلاله على ان النبي يعلم الغيب المطلق لا الغيب النسبي وهم هذا ناس يبقى اذا النبي سلم لا يعلم ده هو يقول يتمنى لو تركته بين فلما قام نظر الى النبي صلى عليه وسلم فقال أن النبي صلى الله تشهد اني رسول الله قال اشهد انك رسول الاميين فقال ابن صياد للنبي صلى تشهد انت اني رسول الله فقال اخس عدو الله او قال كذبت عدو الله كما قال عمر بن الخطاب ثم قال له صلى الله هنا الشاهد الذي اريده فقال له صلى الله خبأت لك خبيئة فنظر اليه ابن صياد وهو يبتسم فقال الدخ دخ وقف ليش لأن مسترق السمع هو كانت الدخان سورة الدخان سرق الدخان وهو يقرقرها جاء الشهاب إلى الدخ فانقطع انقطع اللفظ فلما وصلت له وصلت بيش بالدخ فقال الدخ, فقال الدخ فانظر إلى صدق اعتقاد النبي وصدق اعتقاد عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرك انت لا تخبر بمغيبات الجن يتلاعبون بك لذلك قال له النبي قال لما قال له اخسأ فلن تعد وقدرك فقال له ماذا ترى قال ارى عرش على الماء وايش العرش على الماء الشيطان الذي يريد ان يضاهي الله للفعلاء ثم قال يأتيني كاذب وايش وصادق قال خلط عليه خلط عليه وهو مع ذلك يجذب كذبات فيبيدا الكاهن يأخذ يسترق مسترق السمع كلمة فيققرها في اذن الكاهن والكاهن يجبب معها ماءة كذب فاذا صدق في واحدة المغفلون يقولون في كل صدق لانهم جهلوا جهلا مركبا ولو تعلموا لعلموا ان هذا من مسترق. من مسترق السام فما حق القائل والمستمع اما القائل فلما اخبر بالمغيبات وادعى انه يعلم المغيبات وهو يعلم انه لا يعلم المغيبات لكن هو كفر مبطن في القلوب وجحدوا بها واستخانتها انفسهم ظلما وعلو فهذا يكفر من وجهين الوجه الاول من جانب الربوبيه بانه انتحل صفه من صفات الله جل في علاه وهي صفه علم الغيب يقول انا اقول لك ماذا سيحدث لك غدا فهنا انزل نفسه منزلة الرب جل في علاه وانتحل صفه من صفات الله فكفر بذلك وكما قلنا من شبه الله بخلقي كما قال العالمين محمد فقد كفر ومن نافأ صفة من صفات الله فقد كفر نزيد ومن ايش ومن وصف نفسه بصفة لا تكون إلا ذا فقد كفر لأن السلام قال الكبر الودائي والعزمة الإذاري فمن نازعني فيما عذبته ولا وباني فالأولى وجهة الكفر هنا الأولى له أنه قد ادعى صفة لا تكون إلا اللذة في وهي من الغيب حتى نبي لم يدعي ذلك ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير الثاني أنه كذب الله ورسوله كذب الله ورسوله وين وين ممتاز لأن رع قال كل أعلم من في السماوات الأرض الغيب إلا الله كأنه يقول هذا كذب أنا أعلم فكذب الله فكفر من هذا الجانب وكذب الرسول فكفر من هذا الجانب لان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال لا اعلم الغيب الا الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من خير أمام الثانية السوء هذا بالنسبة للكاهن اما بالنسبة للسائل الذي اتى الكاهن فهم اصناف ثلاث أو اصناف اربعه ياتي الكاهن مختبرا ليفضح امره امام الناس ياتي الكاهن سائلا فضوليا ككثير من الامعاء اصحاب التصفيق احنا معك، احنا حبيبك الشيخ يتكلم بكلمة شيخنا ما دام قد قال تقوله هو الفصل وهو الحق وبعد ذلك انت اعمى تمشي اعمى ما يصح ما صح الامة ان ترتقي بمثل هذا الذين يصفقون كثيرا الفضوليون ذهب فقط فضولية ثالث ذهب وهو يعلم يقينا بان هذا الرجل صادق فيما يدعيه الرابع ذهب ليسأل ويستخبر ان كان صادقا سنعيد الكرة وإن كان كذبا لا نعيد الكرة يبقى أصناف أربعة صنف الأول ذهب ليختبر هذا أصل أصيل في ديننا هذا من باب, من باب انكار المنكر وهذا من باب فعل النفس الذي فعله مع ابن ليكشف أمره ذهب يسأله ليكشف أمره للناس هذا الذي نقول دين الله به كل ما وهذا لا تصدى له إلا العالم عند مباب من منكم من كرم فادي يغيره فلا بد ان يظهر ذلك للناس الثاني ذهب الفضولي الامعات ذهب فضوليا فهذا قد صنفه الرسول صلى الله قد وقع في شرك الاصغر وفيه عقوبه وهو ان ان, أن قال لا تقبل له صلاه أربعين. قال صلى من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاه أربعين من اتى كهنا او عرافا لم تقبل له صلاه اربعين فهذا لم تقبل له صلاه عقوبه له طبعا كما قال علماء من الفقهاء وجب عليه ان يصلي هذا لا يقطع الصلاه لكنها صلاه بلا بلا اجل تسقط المطالبه وبلا اجل وقد وقع في الكفر لكنه في الكفر الاسرغ المجيء للكهانه او للعراف المجيء له فقط هذا ايش هذا كفر وذلك نقول كثير من العوام لا لا يفقهون يأخذون الجريدة من اجل ايه حظك اليوم برج الاسد ان شاء الله يطلع علي اسد يلتهم ويأكل وراحنا منه فهذا يقع في الشرك والكفر ولا يدري يعني كل ماسك للجريدة يقرأ هذا لا صلاة له فقط دون يصدق او لم يصدق لا صلاة له واربعين الثالث الذي ذهب ليختبر لا الثالث ذهب وهو مصدق هذا الذي كفر وخرج من المله لما قلنا لصالح قوله سلام والتوجيه الفقهيات قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد وقبلها في البزار قالت الطيرة والعيافه والكهانة أو قال ليس منا من, من الطيارة ولا الطيارة شرك ولا شرك قال وليس منا من تكهن أو تكهن له ليس منا من سحر أو صحر له إلى آخر حديث ثم قال ومن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد هنا قال فقد كفر في علم هذا والآية ما قال أتى الكفر ممكن يكون فيه أتى به منكرا فكيف نقول أنه كفر أكبر استياق يفسر إنه قال فقد كفر بما وما أنزل محمد والكتاب وفيها علم الغيب لله جل الرحمن جل في علاء إذن قال فقد كفر بما أنزل على محمد ففرق بين من سأل ولم يصدق وبين من سأل وصدق فقال فقد كفر بما أنزل على محمد هذا إذن بتصديقه للكهانة فقد كفر والثاني أنه لما ذهب إليه فصدقه فالتصديق اعتقاد وقلنا القاعدة العقدية ما دام قد توفر الاعتقاد لابده ان يجري له الالهيه لابد طيب وين الالهية هنا اسجد له من دون الله لا سيصرف له ايش العبادة كيف يصرف له يتقرب اليه بالقربات فهذه أيضا يكون قد صرف العبادة لغير الله والذي حركه لصرف العبادة لغير الله الاعتقاد في فيه فيما لا يعتقد إلا في الله دل في علاجة. الرابع ذهب ليختبر إن كان صادقا اتبعنا وإن كان كذبا وليناه هذا يكفر كفرا أكبر ايضا يكفر الكفر أكبر لأنه لما ذهب يختبر كأن اعتقاده مختل كأن اعتقاده مختل لأن الاعتقاد الشديد من الذي يعلم الغيب؟ ومع معنى أنه يذهب يختبر هذا الكاهن يكون صادقا أم لا إذا هو لا يعتقد في الله أن لا يعتقد في الله حق الاعتقاد بأن الله يعلم الغيب كله وأن لا أحد يعلم الغيب إلا إلا الله سيقطع بذلك كفرا وشبت هذا نكون قد ساينا من هذه الجزئية إن شاء الله نكمل بعد ذلك.